قال رحمه الله المسألة الرابعة المحيض مفعل من حاضة فعن أي شيء يكون عبارة عن أي شيء يكون عبارة عن الزمان أم عن المكان أم عن المصدر حقيقة أم مجاز سيأتي يبين هذا رحمه الله بعد أن يستطرد في بعض الأمور يبين ما ذكر هل هو عن الزمان أم عن المكان أم عن المصدر فمحيد مصدر سيبينه ويدخر بعض الفائد اللغوية قال وقد قيل إنه عبارة عن زمان الحيض وعن مكانه وعن الحيض مسه هذه أقوال كلها وكلها صحيحة محتملا أنه عبارة عن زمان الحيض اسألونك عن المحيض قلوا أذا فاعتزلوا النساء في زمان المحيض يسألونك عن زمان المحيظ أو عبارة عن المكان عن مكان الحيظ يسألونك عن مكان الحيظ قل هو أذى أو عبارة عن الحيظ أي عن الدم الخارج من المرأة حالة الحيظ أو عن دم الحيظ قل هو أذى هذا على ما ذكر الإمام رحمه الله وإنا قد ذكرنا لكم على المقاري أنه يقول المحيظ الأول هو عبارة عن الحيظ المعلوم على الدم وانما ثلاثه الاقوان في المحيط الثاني في الايه قال رحمه الله وتحقيقه عندما شقت صنعه قالوا إن الإسم المبنية من فعل يفعل للموضع اسم مبني للموضع من فعل يفعل يفعل على مفعله يكون على مفعله إن الإسم المبني من فعل يفعل للموضع مفعل بكسر العين إذا أريد الموضع مفعل بكسر العين كالمبيت والمقيل والمجلس والمبيع والموعد كل هذه إذا أريد الموضع جلس مجلس زيد أي مكان زيد مكان زيد ويجوز أن يراد به الزمان أي زمان جلوس زيد جلسته مجلس زين أي زمن جلوسه وهكذا المبيت والمقيل فبالكسر الموصول به الموضع إذا أريد الموضع فيكون على مفعل إن كان من فعل يفعل للموضع مفعل بكسر العين كالمبيت والمقيل والاسم المبني منه من منفعال يفعل إذا أريد المصدر والاسم المبني منه على مفعل بفتح العين يعبر به عن المصدر هو الاسم المبني منه على مفعل في فتح العين يعبر به عن المصدر مجلس مضرب وكذلك أيض المسيئة منصر مقتل كلها هذه مصادر ويسمى بالمصدر الميمي والإسم المبني من منفعلة يفعل منفعل يفعل وله من الثلاث بعض يعم من, من الثلاث والإسم المبني من الثلاث فعلة على مفعل إذا أريد المصدر لفتح العين مفعل هذا ما لم يكن مثالا فعل ما لم يكن مثالا صحيح أبيه صحيح اللام فإنه يكون المصدر على مفعل مثل وعد موعد هذا فعل مثالي أو فعل مثال والفعل الذي هو مثال يكون تكون فاؤه حرف من حروف العلة وأول حرف من حروف العلة يقال له مثال فالأفعال عندهم على أقسام مثال وأجوث وهكذا أيضا صحيح وهكذا يعني لفيف واللفيف على قسمين مفروغ وغير مفروغ كما في كتب الصرف ومعتل إذا كان المقصود به الأخير منه فهذا تقسيم الأفعال مثال وأيضا كذلك أجوف وهناك فعل صحيح وفعل وهناك لفيف والنفيذ منه ما هو مفروغ وغير مفروغ هذا الآن يتكلم عن المثال والإسم مبني منه على مفعل بفتح العين يعبر به عن المصدر كالمضرب وهذا المصدر يسمى بالمصدر الميمي أي الذي هو مبدوء بميم زائدة وقال له مصدر ميمي إذا بدأ بميم زائدة لغير المفاعلة سمى عندهم المصدر الميمي مثل هذه الأشياء التي سمعتها مضرب مضتل منصر هذه كلها مصادر ميمية فيكون على مفعل إلا إذا كان مثالا صحيح الله فإنه يكون على مفعل المصدر وعد موعد وعد موعدا إن بدأت بالميم فيه وآردت المصر الميمي فإن كان الفعل مثالا فإن المصر الميمي يكون على مفعل فتقون وعد يعد موعدا وضع يضع موضعا وهكذا أيضا ما كان من هذا الباب وقع يضع موضعا فهذا المصر الميمي يقول في هذه الحالة إن كان الفعل مثالا على مفعل كما سمعت في وعدة وقع وضع فإن المصادر الميمية على مفعل وإن لم يكن مثالا فالمصدر كما سمعته على مفعل المصدر على مفعل مضرب مقتل فهو يقصد هنا المصدر الميمي الذي هو من غير المثال من غير الفعل المثال والفعل المثال هو الذي يكون أول حرف علة وآخر صحيح قال رحمه الله والحاصل انه اذا اريد المكان فهو كان من فعله فالمصدر مفعل او قصد مفعل اذا اريد المكان واذا اريد المصدر فيكون على مفعل يكون على مفعل ما لم يكن الفعل مثالا فانه يكون على مفعل وعد موعد وضع موضع وقع موضع هذا مصطر ميمي ولا على مفعل لأن فعله مثال ومعنى الفعل المثال هو الذي أول حرف عنا يقال له مثال لشبهه بالصحيح الماضي الذي لم يدخله تعليم قال والاسم المبني منه على مفعل بفتح العين يعبر به عن المصطر كالمضرب فالمضرب مصطر إن في آلف أو في آلف درهم لمضربا إن في آلف درهم لمضربا أي ضربا إن في آلف درهم ضربا مضرب مصطر ميمي إن في آلف درهم لمضربا أي ضربا ومنه قول تعالى وجعلنا النهار معاشا أي عيشا فمعاشا مصطر ميمي وجعلنا النهار معاشا أي جعلناه عيشا للناس يعيشون فيه يعيشون فيه يسرحون فيه يعملون فيه فالنهار معاش لهم أي عيشا هذا على قول وان من اهل التفسير من يقول معاشا هنا زمان المقصود به وجعلنا النهار وقت معاش لهم وقت معاش لهم وهذا اقرب وجعلنا النهار وقت معاش لهم وهو ظرف وليس بمصدر ظرف وليس بمصدر وجعلنا النهار وقت معاش لهم ومنهم فهو ابن قتيبة يجعله مصدرا وجعلنا النهار معاشا أي عيشا وكأن الإمام جرى على هذا فهذا رايل ابن قتيبة رحمه الله فيجعل معاشا بمعنى عيشا فهو مصدر نيمي مصدر نيمي كالمضرب المعاش كالمضرب والذي يظهر أنه ضرف معاش ضرف ومفعل يستعمل ضرفا ويستعمل مصدرا أيضا في بعض المواضع يعني هذا لهذا وهذا هذا كله يتكلم على باب الصرف الآن ليصل إلى أمر يريده يتوسع أحيانا من توسعات فيها شيء من الغموم لأنه يأخذ من الكتاب هذا اللغوي يختصر يختصر جدا قال جعلنا النهار معاشا أي عيشا فإذا معاش هنا مصر على قول ابن قتيبة والإمام يقرر هذا وجماعة يرون أنه ظرف وليس بمصدر وقت معاش جعلنا النهار وقت معاش لهم وقد يأتي المفعل بكسر العين للزمان كقولنا مضرب الناقة أي زمان ضرابها ويصرح للمكان مضرب الناقة أي مكان ضرامها يصلح مضرب الناقل الزمان ويصلح للمكان وأما مضرب فهو مصدر بالفتح بمعنى ضرب لكنه يقال له مصدر ميمي فما هو ضابط المصدر الميمي ما هو ضابط المصدر الميمي أحسنته هو المبدوء بميم زائدة نعم لغير المفاعلة أحسنته ثم مقاكلة إلى آخر ذلك هذا ما صادر يصر ماهو من هذا الباب هذا المفاعلة مصدر لكن المفاعلة قال رحمه الله وقد يأتي المفعل بكسر العيل للزمان كقولنا مضرب الناقة أي زمان ضرابها وقد يبنى المصدر أيضا عليه أن يكون على مفعل مع أن الأصل فيه مفعل المصدر من الثلاثي الأصل فيه مفعل ما لم يكن الفعل مثالا الذي أُخِذ منه المصدر ما لم يكن مثالا فإن كان مثالا فالمصدر منه مفعل فالأصل في المصدر أن يكون على مفعل إذا كان من الثلاثي هذا الأصل ما لم يكن فعله مثالا فإنه يكون على مفعل كما سمعت في وعد موعد ووضع موضع وكذلك وقع موضعا ولا أن يقول أن المصدر قد يخرج عن أصله قد يخرج عن أصله الذي هو مفعل إن كان من الثلاث فيأتي على غير مفعل فيأتي على مفعل يأتي على مفعل هذا خلاف الأصل فيه قال وقد يبنى المصدر أيضا عليه أي على مفعل إلا أن الأصل ما تقدم ما هو الذي تقدم؟ ممم إلا أن الأصل ما تقدم فما هو الذي تقدم نعم مفعل أحسنت أنه إذا كان من ثلاثي وريد المصبر فيكون على مفعل لكن قد يخرج عن أصله فيكون كما سمعت على مفعل وهو صحيح وهو من معتل من صحيح إذا كان من قصلي مثال وقد سمعت أنه على مفعل لكن يكون من غير مثال رجع مرجع رجع مرجعا هذا من غير مثال رجع كما سمعته المثال أولا حرف علا فيخرج عن هذا الأصل فيأتي على مفعل ومن غير مثال قال وقد يبنى المصر أيضا عليه إلا أن الأصل ما تقدم وذلك كقوله تعالى إلى الله مرجعكم أي رجوعكم إلى الله مرجعكم رجوعكم فمرجعكم هذا مصر يسمى؟ مصدر ميمي وجاء على خلاف الأصل الأصل فيه أن يكون على مفعل لأنه من ثلاثة رجع الأصل فيه رجع يرجع الأصل فيه أن يكون على مفعل لكن جاء على غير مفعل مع أن فعله ليس بمثال ومثل ذلك أيضا يذكرونه المعرفة والمقدرة والمصير كل هذا جاء على مفعل مصير مرجع معرفة مقدرة هذا على خلاف قياسياء عنده مقدرة على هذا الشيء أي عنده قدرة عنده معرفة أي عنده عرف عنده عرف بهذا الشيء عنده معرفة به, أي عرف به فمعرفة وصفر مي منه جاء على خلاف قياس قياسيه أنه يكون على مفعل أنه على مفعل ما يریبه أنه يكون أي عرف فهذا مصدر ميمي عنده مقدرة أي قدرة له مرجع إلى الله الشيء لها مرجع إلى الله أي لها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومرجع هذا مصدر ميمي إلى الله مرجعكم أي رجوعكم وكقوله تعالى ويسألونك عن المحيط المحيط خرج عن الأصل والأصل أنه يكون على مفعل لكنه خرج عن الأصل لأنه لأن فعل كما ترى ثلاثي فعل يفعل حاض يحيط حاض التحيط ومع ذلك خرج عن هذا الأصل في المصدر الميني فإن أريد المصدر من الثلاث فعل يفعل فالقاعدة فيه مفعل ومرجع ومحيض خرج عنه عن الأصل قال وكقوله تعالى ويسألونك عن المحيض أي عن الحيض المحيض مصدر ميمي والحيض مصدر كما هو معلوم غير ميمي حاض حيضا وحاض محيضا وحاض أيضا كذلك محاضا وحاض محاضل كلها مصادر أي عن الحيض واذا علمته هذا من قولهم والصحيح عندي أن كل فعل لا بد ان كل فعل لا بد لكل متعلق من متعلقاته من متعلقاته من بناء يختص به نعم كل فعل لا بد من متعلق من متعلقاتهم بنا يختص به لأجل تمييز بين هذا وهذا لأجل تمييز بين ما أردته وما لم ترده أن كل فعل لا بد لكل متعلق من متعلقاته من بناء يختص به قصداً للتمييز بين المعالي بالألفاظ المختصة بها وهي سبعة الفاعل والمبعون والزمان والمكان وأحوال الفعل الثلاج من ماضل ومستقبل وحال هذه كلها تأتي بها لأجل التمييز فإن أردت الفاعل أتيت بصيغة فاعل وإن أردت المفعول أتيت بصيغة مفعول وإن أردت الزمان كما تقدم معنا فتأتي بصيغة مفعل أو, مفعل أو مفعل ولا سيمة في المكان ويصنح للزمان أيضا يصنح للزمان وهكذا أيضا إن أردت الفعل بأزمنته المختلفة فتأتي بالصيغ. تأتي بالصيغ المختلفة لتميز بين هذا وهذا لتميز فإن هذا الصيغ تميز لك بين هذا وبين غيره فإن أراد الشخص اسم الفاعل أتى بفاعل والمفعول أتى بمفعول وإذا أراد الزمان أو المكان أتى بهما بصيغتهما التي تميزهما وإن أراد أحوال الفعل فأراد الفعل, إن أراد الفعل أتى بصيغه المعلومة إن أراد المضيء انسب الفعل الماضي واراد المستقبل اتى بالفعل المستقبل وان اراد الحال اتى بالحال والماضي والمستقبل والحال تداخلان فالفعل في موضع يصلح لهذا وهذا يقوم زيد فيصلح للحال ويصلح للاستقبال في تميز هذا وعند عدم القرينه الغالب فيه أنه للحال الغالب فيه انه للحال يقوم زيد هذا هو الغالب وان هو محتمل فالاستعمال لازال محتملا فيه كما ذكر ذلك بعضهم وإلا الغالب عند عدم قليلا فإنه للمستقبل لكنهم يتداخلان الحال والاستقبال يتداخلان في صيغة واحدة في صيغة واحدة من صيغ المضارع يقوم يجلس يقعد ينام واحتمل الحال ومحتمل للاستقبال والحاصل أنك إذا أردت يعني التمييز بين المعاني تمييز بين المعاني فإنك تأتي بهذه السيغة تأتي بهذه الصيغة للتمييز فقال هنا أن كل فعل لابد له لكل متعلق من متعلقاته من بناء يختص به قصدا للتمييز فإن أردت الفاعل أتت بالصيغة وأردت المفعول كذلك قائم أو مارب مضروب وإن أردت الزمان كذلك مضرب أو المكان مضرب أيضا كذلك يصبح له مضرب في المكان وفي الزمان مضرب الناقة زمن ضرابها ومكان ضرابها وهكذا أيضا إن أردت الفعل الماضي أثث بصيغته المستقبل كذلك الحال أيضا الحاصل هذه الصيغة بحسب متعلقاتها فتأتي بكل بنا ما يختص به ما تعلق به تأتي بكل بنا ما يختص به ما تعلق به قال رحمه الله وأحوال الفعل الثلاثة من ماضي ومستقبل وحال ويتداخلان أي الحال المستقبل يتداخلان كما قال يقوم يصلح للحال ويصلح الاستقبال ثم يتفرع إلى عشرة أو إلى أكثر منها بحسب تزايد المتعلقات <تصفيق> ولم يدخل اسم التفضيل والصف المشبه والصيغ المبالغة فهي تتفرع من هذه الأشياء وربما تصل معها إلى العشرة تصل معها إلى العشرة فهي تتفرع مما ذكر اسم التفضيل أيضا سير المبالرة الصفة المشبهة فرع من اسم الفاعل فرع من الافعال أيضا كذلك من الفعل وصفة المشبهة فرع من اللازم هذا هو الأصل هذا هو الأصل أنها تأتي من الفعل اللازم أي بناؤها قال وكل واحد من هذه الأبنية يتميز بخصيصته هكذا الضبطون بخصيصته اللفظية غيره. تميزه بمعناه وقد يتميز ببنائه في حركاته وتردداته المتصلة وتردداته مفصلة نعم قد يتميز ببنائه فإن أردت الخطاب كسرت إن أردت خطاب المؤنة كسرت الضمير وإن أردت خطاب المذكر فتحته وهكذا أيضا أن أردت المفعون إن أردت المفعون وإن أردت الفاعل فإنه يختلف وقد يتميز ببنائه في حركاته وتردداته كما هو الحاصب الضمير كما سيأتي وكل واحد من هذه الأبنى يتميز بخصيصته اللفظية من غيره تميزه بمعنى وقد يتميز ببنائه في حركاته وتردداته المتصلة وتردداته المنفصلة كقولك معه وله وبه وغير ذلك هذا كل ما بحث نغوي ما نحتاج نحتاج نصل إلى المقصود لكن لا با سنذكر وقد يحل هذا مكان هذا قد تضع العرب هذا مكان هذا تضع المتصل مكان المنفصل وتضع المنفصل مكان المتصل أي الموضع الذي لا يتبعه الا المتصل فايتائي العرب المنفصل مثلا أو مكان الذي لا يتبعه إلا المنفصل فتايت العرب المتصل تضع هذا مكان هذا فيحصل تجاوز كما سيقن ان يشير الى هذا قال فاذا وضع العربي احد فإذا وضع العربي احدهما موضع الاخر جاز ما يعرب موضع يا ابراهيم ونحن قبل قليل اشرنا الى هذا هو يصلح لكن هذا غلو في ايش هذا ايش هذا اعرابه هذا ما هو اعرابه فإذا وضع العربي أحدهما موضع آخر جاز ظرف نعم ضرف. أي مكان الآخر أحسن فهو ظرف مكان فإذا وضع العربي أحدهما موضع الآخر جاز كما هو في قولهم ما أنا كأنت وما أنت كأنا وما أنا كهو فيضعون للمنفصل مكان المتصل وهذا تجوز هذا تجوز هذا الموضع موضع المتصل ما أنا كأنت ولا أنا كهو لأن الكاف لا تدخل على المنفصل لا تدخل على المنفصل لكن العرب قد تتوسع في ذلك فتضع المتصل أو المنفصل مكان المتصل فتقول ما أنا كأنت ولا أنا كهو ولا أنا كهو والاصل ان هذا لا يجوز لان الكاف لا تجر هذا الضمير هذا الموضع موضع المنفصل المتصل هذا الأصل الكاف لا تجر نحن هذا الضمير لكن توسعوا وهكذا العقص ايضا يضعون المتصل في مكان المنفصل مكان المتصل مكان المنفصل والأصل لو لولايا والاصل لوله هو لولا انا لولا انت فقالوا قانت العرب لوله مكان لوله هو وقالت لولاك ما كان لولا أنت وقالت لولا أنا لولاي قالت لولاي ما كان لولا أنا فهم ربما يتوزع يتوسعون من باب الاستعارة يستعيرون هذا مكان هذا وهذا في النحو موجود فإذا وضع العربي أحدهما موضع الآخر جاز وهذا كل من أجل يسألونك عن المحيض الآن سيصل إليه أنهم ربما يضع المحيض مكان الزمان ويضعون مكان المكان يريدون به المكان وربما يريدون به المصر يضعون هذا وضع هذا هذا كل من أجل أن يصل إلى هذا النتيجة الذي يريدها رحمه الله هذه المقدمة قال رحمه الله وهذا على جهة الاستعارة كما سمعت ما أناك أنت وما أناك ولولا هو ولولاه ولولاي ولولاك هذا كل على جهة الاستعارة وهذا, كل وهذا على جهة الاستعارة وهذا بيّن للمنصف استقصيناه من كتاب شوف يظلط استقصيناه من كتاب أخذنا شيء. أخذنا شيء ويشكل به على من بعد رحمه الله لأجل الإختصار لأجل الإختصار فيحصل شيء من الإشكال استقصيناه من كتاب ملجئة وهذا بيّن للمنصف استقصيناه من كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة قوامض النحويين فإذا ثبت هذا وقلت معنى قوله تعالى يسألونك عن المحيط زمان المحيط صحة لأن العرب تضع هذا مكان هذا فإذا وضع العربي أحدهم وضع الآخر جاسس فإذا ثبت هذا أي أن العرب تتوسع فيه مثل ما سمعته ويحصل عندها استعارات تستعير هذا مكان هذا وقلت معل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض زمان الحيض صحة ويسألونك عن المحيض أن المقصود به زمان المحيض صحة وقد تقدم رحمه الله فعن أي شيء يكون عبارة عن الزمان أم عن المكان أم عن المصدر حقيقة أم مجاز فهذا كله يصح سواء كان مفعل عن الزمان أو عن المكان أو عن المصدر كله يصلح. فإذا ثبت هذا وقلت معنى قوله تعالى ويسألونك عن المحيظ زمان الحيظ صحة ويكون حينئذ مجازا على تقدير محدوه دل عليه السبب سبب متقدم في حديث نسا دل عليه السبب الذي كان السؤال بسببه تقديره ويسألونك عن الوطأ في زمان الحيظ يصلح ولا ما يصلح ويسألونك عن الوطأ في زمان الحيظ فأنزل الله هذه الآية فيكون على هذا التقدير فيه توسع ما يسمونه بالمجاز مجاز بالحذب وإلا ما في مجاز هذه كلها أساليب عربية ولا يسمى شيء منها مجاز ولكنهم يسمونه بالمجاز مجاز الحذب يسمونه فيكون على تقدير إذا أردت به الزمان يسألونك عن المحيط هذا يصح ويكون حينئذ المجازا على تقدير محدود دل عليه السبب الذي كان استوال بسبب وتقديره الكلام ويسألونك عن الوطن في زمان الحيض هذا المحدود في زمان الحيض ويسألونك عن المحيض أي عن المحيض أي عن الوطن في زمان المحيض وإن قلت إن كان معناه موضع الحيض أي مكان ناعم ويسألونك عن المحيض أي عن مكان الحيض يصلح نأتيه أي ما يصلح وقت الحيض وإن قلت إن كان معناه موضع الحيض كان مجازا في مجاز أي على حذف تقديرين مجاز في مجاز وإن قلت إن معناه موضع الحيض كان مجازا في مجاز على تقدير محدوفين تقديره ويسألونك عن المحيط أي عن الوطى في موضع الحيض حالة الحيض هذا على تقدير حذفين مجاز في مجاز يسألونك عن الوطى في موضع الحيض مكان الحيض حالة الحيض لابد من هذا التقدير يسألونك عن الوطأ في موضع الحيط بمكان الحيط حال الحيط لأن لو قلت يسألونك عن المحيط أي عن الوطأ في موضع الحيط هذا المعلوم عندهم لكن يسألونك عن الوطأ في موضع الحيط حالة أيش يسألونك عن الوطأ أو من تقدير آخر أيضا حتى يستقيم الكلام إذا أراد الموضع بحيط إذا أراد الموضع محيط فلابد من تقديرين ويكون التقدير الأول ويسألونك عن المحيط أي يسألونك عن, موضع عن الوطأ في موضع الحيط ويحتاج تأكدير д 이후 لأنه لو قال إله لو سآلونك عن الوطأ في موضع الحيط هذا شيء, عندهم. يسألونه. يسألونه يحتاج شيء معروف عندهم يحتاجون oportunам يسألون عنه ف hiding Say لكن يسألونك عن الوطأ في موضع الحيط لابد من تأكدير آخر حالتي حالة الحيط يصلح لنا أو لم يصرح شاء الجواب في الآية أنه أذى وليصرح لكم فلابد من تقدير آخر على القول بأن المحيض المقصد به المكان فلابد من هذه التقديرات قال رحمه الله وإن قلت إن معناه موضع الحيض كان مجازا في مجاز على تقدير محذوبين ويسألونك عن المحيض أي عن الوطع في موضع الحيض حالة الحيض لأن الأصل اسم الموضع يبقى عليه لأن أصل اسم الموضع يبقى عليه وإنسان الذي لأجله سمي به فلا بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتمال بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتمال لظهور المجالس فيه هذا كله كلام كما ترى في بعضه شيء من التعقيدات فرحمه الله لو ترك كان أحسن وسلك ما أو فعل ما فعله غيره في الاقتصار ولم ينظر إلى المسائل النحوية هذه التي ربما تعقد بعض الأحكام فان المحيط يصلح ان يكون المكان ويصلح ان يكون الزمان ويصلح ان يكون المصدر الفعل يصلح يكون الفعل هذا يكفي يسالونك عن المحيط أي يسالونك عن زمن الحيض ناتي النساء ولا النساء يسالونك عن المحيط عن الموضع هذا المتلبس بالحيض ناتي النساء فيه ولا مناتي وقت الحيض كلام واضح يسالونك عن المحيط أي عن دم الحيض اي عن دم كله واضح جلي لكن هذه الأشياء تجعله خفيا وإلا هذا المقصود يسألونك عن المحيظ يصلح للزمان أي يسألونك عن زمن الحيظ نأتي النسابي وما نأتي النسابي يسألونك عن مكان الحيظ إذا أريد به المكان عن المكان الحيظ إذا تلبس بعيش بالحيظ لا صلح نأتي ولا ما يصلح وإذا به الحيظ نفسه يسألونك عندما يو Ton عندما الحيظ هو أعذاء قل هو أدى سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث قل له لا يصلح أن تأتي النساء على الحال هذا فهذا واضح لا يحتاج ما في إشكال لكن الإشكالات في مثل هذه المجازات التي يذكرها الإمام مجاز كذا مجاز بتقديرين مجاز بتقدير واحد هذا الذي يجعل الطالب يدوه فلا بد من تقدير تحقيق في هذه الاحتمالات في ظهور المجاز فيه وإن قلت معناه ويسألونك عن الحيض أي عندهم الحيض ويسألونك عن الحيض كان مجازا على تقدير uma واحد فواحد تقديره ويسألونك عن منع الحيض أي يمنعهم الحيض هذا ولا ما يمنعهم من الإتيان يسألونك عن الحيض أي عن نفس هذا الدم يمنعهم من الإتيان أو ما يمنعهم قل هو أذى يمنعه من فيكون مقصود به المصدر هنا وليس الزمان ويسألونك عن الحيض كان مجازا إذا أريد به المصدر مجازا وتقديره هذا ويسألونك وإن قلت معناه يسألونك عن الحيض كان مجازاً على تدير محدود واحد إذا أريد به الحيض نفسه أي الدم تقديره يسألونك عن منع الحيض على تقدير مضار عن منع الحيض يمنعنا ولا ما عن الحيض هذا الدم من إتيان نسائنا ويسألونك عن منع الحيض وهذا كله متصور متضرر على رواية مجاهد ورواية مجاهد تقدمت معهم ما هي رواية مجاهد؟ ما هي رواية مجاهد؟ آه. أنهم كانوا يأتون النساء في الأدباب ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يحل لنا هذا ولا ما يحل؟ فأنزل الله يسألونك عن محيط أحسن وهذا كله متصور متقرر على رواية مجاهد وثابت ابن الدحداح وفي بعضها <تصفيق> عمر بن دحداح ابن بن دحداح وعمر بن دحداح وهذا جعل ابن عباس انا نزلت في رجل من الانصار يقال له عمر ابن الدحداح سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف نصنع بالنساء اذا حضنا انا اقربهن ام لا فنزلت او فنزل قوله تعالى يسالونك عن المحي وفي روايه ثابت ابن الدحداح كما هنا كما هنا فحديث ثابت ابن الدحداح أو شأن ثابت ابن الدحداح في سؤاله جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت في رجل من الأنصار يقال له عمر ابن الدحداح وفي بعضها يقال له ثابت ابن الدحداح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضنا أن أقربهن أم لا فنزل قوله تعالى يسألونك عن المحيط وأما ما جاء عن مجاهد تقدم وحديث أنس وتقدم أيضا كمالك حديث أنس تقدم وصدر به الآية وحديث أنس متقدر عليها كلها تقديرا صحيحا يتبين عند التنزيل فلا يحتاج إلى بصده بتطوين حاصل يا أخوان أن قوله تعالوا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيط قال القائل الأول لا خلاف به أن المقصود به الدم, الدم وإنما الخلاف الثاني لكن إمامه ينزل الاحتمالات في ايش؟ من اول يسالونك عن محيط محتمل انهم سالوا عن عن دم ايش؟ دم الحيض، عن دم الحيض سالوه عن دم الحيض يجوز لنا النساء حال تلبسهن بدم الحيض وام يمنعنا هذا الدم والمعنى الاخر يسالونك عن زمن الحيض، نساء فيه ولا منعت في الزمن والمعنى الثالث يسالونك عن المحيط اي عن موضع الحيض الفرج هذا المكان نأتي حان تلبسه ابن حيض ولا ما نأتي كلها معاني مستقيمة كلها صحيحة وتنزل على الأسباب التي ذكرت على ما ذكر عم جاهد وعن ابن لحداح وعن أنس ابن مالك رحمه الله فعالى وضل ماذا لا ما يفهم هذا اسألونك عن زمن الحيض نأتي النساء فيه ولا ما النساء الوقت الذي النساء فيه حيا نأتيهن ولا ما نأتيهن نأتيهن المقصود الجماع مقصود الجماع لا غيره وإنما ذاك كان عليه اليهود ثم سأل الصحابة رضي الله تعالى عنه فنزلت هذه الآية كيف نصنع اليهود ما يغربون يا رسول الله فنزل اسألونك عن المحين قل هو أدى فاعتزلوا النساء فبين الله سبحانه وتعالى أنكم لا تعتزلوا النساء إلا وقت يش وقت تلبسهن بالحيط أي اعتزال إتيان اعتزال مجامعة لا اعتزال مجالسة فهذا صنيع اليهود ولا يصنعه أهل الإسلام فيقول مقصود اعتزال نكاح اعتزال مجامعة هذا المقصود جاء الوقت يا صبري اللي نقرى السنة الثانية التي الحاصل الإقوام هذا هو وإنما أفادنا رحمه الله فعيد لغوية استمدنا منها فعيد من كلامه بعض الفعيد الذي اتعلق بالصرف